115. ولن نشرك بربنا أحدا 116. وأنه تعالى جد ربنا ما وَلَا صاحبة ولا ولدا يَقُولُ وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا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 وَأَنَّا كُنَّا نَقُودُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلْسَمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشْرَفُ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا وَأَنَّ مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نعجز اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَبًا وَأَنَّ لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَانَ أَمْنَابِهِ فَمَنْ يُؤْمِنْ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسَ وَلَا رَهْقَ وَأَنَّ مِنَ الْمُسْلِمُونَ وَمِنَ الْقَاصِقُونَ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 114. لنفتنهم فيه 115. ومن يعرض عن ذكر ربه يسلفه عذابا صعدا 116. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد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 قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته